فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلاء فوأغرق الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤهم